یرای واعتبما خو قَرِئَ لِلْوَطَنِ تَرَى ذي حيف بالأوغاد نتكب طاهير سفير الامجاد اهل الرسائل ناشد جيد وما هو العاهدة صار العديد اللم <تصفيق> العهيده صار العهد لابني زياد يا صييت تذكر بما انت تذكر يا صييت قصيت تذكر بما هلی زید مشتار یلګم هل وعد مبلی او یوم سوت يا حسين انا مش دقد بيدي يمل مني سال وانت درى بيش قد هي واكدال خايف على حار هو خايف على يخي الطيب يا حبيبي لان زال وهن في باصيره قليل عتم كار هي الطيبه صارت اشرا ارباع ثب ماي حبيبي باع ثب Allah Allah, Allah. رايك رايك. اغاتي الى الشاعر الله واني العافية ويحب ان شاء الله فؤاد الجنابي احسينا ذلك حيداريش قيد عاني من هالبشر ملوعتي رفضي لساني يحس يا ذكرك حيدر هيش جاي دعان من هالباشا ما الوعثيره في شانك بصيف الله الله الله الله هل بصيف ويجي يا مولانا دنياني حار اجل الحارب ليش تاني عرف سيره ويش كيثر سياره حدر عرف سيره ويش كيثر, كيثر سياره یا اسلام ان کوم وېشاب خالیه یوه ویل میحرب السوات باعت باعت خوری اتر بیشا بالحسن نردي الارض الوطن غير الفيت والردي يا احسانا ذاك بك بالحسن نردي الارض الوطن غير الفيت والردي نفس الباشر نفس الباشر عدى وعاليه العند اولي الداعي جبرتي صف وحي الدنيا واش قد وقع واشقد وقف بارها وبجودة, وبجودة عقارها اه ما تدري هالجودة مني تاليها بسم يا حسين باعت ضمائرة باعت با ويا رتقي شارع مع بعد وماير هه ويا رتقي شارع وعلى الضهر ماير ريت له والضهر رجال سبع الناس بعد. بعد بعد بعد ضماير هاي هذا خيرني داعي تنولي برقيه بالذير يحسي انها تاخر تني داعي تنولي برقية بالدم والدم عمى بلولي حشب عليك الديني بعوصور الاولي دين العديل صار الجايول فكرة وتي عمورها ثورة وتي فجرها فكرة وتي رايك سدي اتقي شرها. واعد وما يرهب. اخويا اتقي شرها. واعد واعد واعد وما يرهب. اردنا. اتقنت وانجا. ناس انتظن بها ويحتر. واعد شفت الفرح غامرها و انا نسرت للكوفه يا نور البصر من طاب شفت الفرح غامرها و انا وقفت سيصالي خلاف في حنين صال صلي يد وقفت سيصالي خلاف في حنين صال لي يد لعشان عقوب تب اله مضل صيعدت منا بيرها وحاكت امورها صعدت صيعدت منا حاكت امورها حاكتها هل طافت تطا So It's having